يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدث. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, هذه الدنيا Allah, Allah, Allah, Allah, يا أمي مدي لي يديك عسى يزائلني الضجر عسى يزائلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسطا نهار O Sähar, låt det inte ske i ställning, om vägen är lång och om vägen خطار والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر عكازتي هي ناظري. هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر وأنا قاعد في عقر داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسي منك دار ما أقاسي منك دار